يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود أنصار أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتول لهم منكم فإن منهم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 واتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم